بوك 2 <تصفيق> ششين وأخات واحد وستون واحد وستون مسبرين صدرين الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية الخدش الرאשون هو ينوار الشهر الأول هو ناير الشر الأول هو ياير الشر الثي هو فبراير الشر الثي هو فبراير ش هو الشر ثال هو مرس. الشهر الثالث هو مارس غ هو غيل الشر الراب هو بريل الشهر الاب هو بريلش خشي هو الشهر الخامس هو ما الشهر الخامس هو ما الخدش الشيشي هو يوني الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو ششة خدشين هم خצي شنة ستة أشهر هي نصف سنة ستة أشهر هي نصف سنة ينوار، فبور، ميرت يَنَاير، فَبْرَاير، مَارِس يَنَاير، فَبْرَاير، مَارِس أبريل، ماي، ويوني أبريل، مايو، ويونيو أبريل، مايو، يونيو أخدش هشفئي هو يولي الشهر السابع ي الشر السابعة هو يوليو ش هو جوست الشر الث غ الشر الثام هو أغشي هو تمبر الشر اس هو سببر الشهر التاسع هو سبتمبر الخدش هاسيري هو أكتوبر الشهر العاشر هو أكتوبر الشهر العاشر هو أكتوبر الخدش هأخذ سهر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر هو نوفمبر أخدش هشنم أسار هو ديسمبر الشهر الثاني عشر هو ديسمبر الشهر الثاني عشر هو ديسمبر شنم أسار خدشيم هم شناء أخات إثنى عشر شهراً هي سنة أثنى عشر شهراً سن يولي سببر يغوس سببر يغوس سببر اكتوبر بربر اكتوبر برسمبر ابر ديسمبر, أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر. أكتوبر,